يا من يقبل من تاب ويعفو عن من أ ن ا ب ويدعو المعرضين و ي ت أ ن ى على الخاطئين ويحلم عن الجاهلين يا من لا يضيع مطيعا ولا ي و د سائلا يا من استدرك بالتوبه ذنوبنا وكشف بالرحمه غمومنا وصفح عن جرمنا بعد جهلنا واحسن الينا رغم اساءاتنا يا من اظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريره ولا يهتك ا ل أ س ر ا ر يا خ س ن التجاوز يا واسع ا ل م غ ف ر ة يا باسط اليدين ب ا ل ر ح م ة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربنا ويا مولانا ن س أ ل ك يا الله أ ل ا تشوي خلقنا من نار يا عظيم الجود الكريم من أ ه ل الدنيا تتطلع إ ل ي ه أ ن ظ ا ر الطامعين وتتعلق به قلوب المحتاجين فلا يرد سائلا ولا يخيب آ م ل ا ونحن يا ربنا كما تعلم فقرا وحاجه وشده وفاقه فقرنا لا يدفعه إ ل ا ج و د ك حاجتنا لا يسدها إ ل ا كرمك شدتنا لا يزيلها إ ل ا لطفك 「へいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや فلا ت ق ط عنا برك بعد مماتنا ما إ ل ه ن ا رجوناك أ ن تسعفنا عند مماتنا بغفرانك كما توليتنا في حياتنا باحسانك إ ل ه ن ا كيف نياس من إ ح س ا ن ك بعد مماتنا ما ولم تعودنا إ ل ا الجميل في حياتنا إ ل ه ن ا لو أ ر د ت عذابنا ما هديتنا ولو أ ر د ت فضيحتنا ما سترتنا إ ل ه ي أ ن ا المذنب الذي ع ف ر ت له أ ن ا ا ل ق ا ط ئ الذي سترته انا القليل الذي كثرته انا المستضعف الذي نصرته انا الطريد الذي اويته انا الذي لم أ س ت ح منك في الخلاء بل ب ا ر س ت ك بالمعاصي بين الملا أ ن ا صاحب الدواه ا ل ع ظ ي م ة أ ن ا الذي على مولاه اشترى أ ن ا من عصيت جبار السماء انا الذي أ م ه ل ت ن ي فمن رويت وسترت علي فما توقفت ولا استحييت وسترت علي فما استحييت وعلمت بمعاصي فما باليت و أ س خ ط ن ي من عينك فما باليت فبحلمك أ م ه ل ت ن ي وبسترك سترتني ومن عقوبات المعاصي حميتني يا اكرم ا ل أ ك ر م ي ن إ ل ه ي كلما قلت قد حانت توبتي وقرب من مجلس الصالحين مجلسي عرض علي الشيطان ز ل ة أ ز ل ت قدمي وحالت بينك وبيني فلعلك عن بابك طردتني او لعلك من خدمتك نحيتني او ر أ ي ت ن ي معرضا عنك ف أ ع ر ض ت عني او ر أ ي ت ن ي غير شاكر لنعمتك فحرمتني او فقدتني من مجالس الابرار ف م ض س ت ع ل ي ع ه النابلسي ا للعلوم غ ا ف ي ن فغضبت ي ط ر ت ن ي أو الاسلاميه إ ل ي كلما أ س ت ن ي اوصافي اطمعتني أ و ص ا ف ك إ ل ه ي أ ذ ن ت لنا في دعائك و أ د ن ي ت ن ا إ ل ى فنائك وهيئتنا لعطائك وغمستنا بالائك وغمستنا في نعمائك ولا تفقنا بظاهر قولك وتوليتنا بباطن فعلك إ ل ه ن ا لك نذل وبك نعز و إ ل ي ك نشتاق وتوحيدك نعتقد وعليك نعتمد ورضاك نبتغي و س د ق ك نخاف ونقمتك نستشعر وعفوك نرجو ومعك نطمئن و إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين الهنا لا ط ا ع ت إ ل ا بفضلك إ ل ه ن ا لا من َا إِلَّا إِلَاهَنَا فَبَاتَ عَلَاقَاتٍ إِلَّا عِصْمَةَ مِنْ بِكَرَمِكِ ذَنْبٍ إِلَاهَنَا لَا بِتَثْبِيتِكِ「呂布に着いた」「呂布に着いた」「呂布に ل い ف 呂 إ ل ه ن ا لا هالك موسوعه النابلسي للعلوم فطنوا ا ل ا و ل و أحبوك ا م ي ه ولو, عبدوك لعرفوك ولو عرفوك ب د ك ل ع و لكنت و و ر ل ك لهم فوق ا ل أ م ا ل ر ؤ و م و ا ل أ ب الرحيم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م إ ل ه ن ا كيف يجحدونك و أ ن و ا ؤ ك تغشى ا ل أ ب ص ا ر كيف لا يعبدونك وجلالك ي م ل أ ا ل أ م ص ا ر كيف يهربون منك و أ ن ت تتقرب إ ل ي ه م بنعمك وكيف لا يهابونك وعظمتك اذلت أ ع ن ا ق المتجبرين وكيف لا يحبونك و أ ن ت تحبهم ومن ظلمات الكفر استنقذتهم و إ ل ى رحاب هداك اويتهم إلى هناء ك ر ك ه الهدى شركه ي ن د ع و ي ا غ م ر ربحيه ذات م ض م و ل ا ا ه ت د و ا إ ل ي ك قدسوك ولا إلهنا كيف تتخلى عنا وقد سرنا في طريقك كيف لا ترحمنا ورحمتك التي أ ر ش د ت ن ا إ ل ى سبيلك حاشا لجودك أ ن تفعل ذلك ونحن على الوفاء مقيمون وللجلال خاشعون و ب ا ل ع ب و د ي ة معترفون و ب ا ل ه ي ب ة م أ خ و ذ و ن سبحانك انت القائل و إ ذ ا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب د ع و ة الداع إ ذ ا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نشهد اننا لك مستجيبون وبك مؤمنون فاسلكنا مع المهتدين وجعلنا من الراشدين واكتبنا ََُْْ من َِ المقربين ََُّْ إ ِ ل َ ه َ ن ا قد َْ خ َ ا ط َ ت نبيك َََِ في ِ كتابك ََِِ فقلت ََُْ ش ُ ب َ ح َ ا ن َ ك َ أ َ ل َ م ْ نشرح ََْْ لك ََ صدرك َََْ ووضعنا ََ عنك َ وزرك ََِْ الذي َِّ انقض ََ ظهرك َََْ فاذا كان الوزر قد أ ن ق م ظهر نبينا فكيف بظهورنا الهي مني اذا اهالني بجمع الخلائق يوم الوعيد الهي اذا احرقت ناركم اهلها ونادت يا ربها المن مزيد إ ذ ا كل نفس اتت ساقها إ ل ى ربها سائق أ و شهيد وجئتك بالذنب أ ا س ع ى به مخف ا ل م و ا ز ي ن عبد عنيد وجئتك بالذنب أ س ع ى به مخف الموازين عبد عني الهي إ ل ه ي بمن ارتجي وما غير عفواك عني اريد عبيدك قد اوصدوا بابهم وما لي سواك يا اله العبيد وما لي سواك إ ل ه العبيد قصدت باب الرضا والناس قد رقدوا وبت د أ ش ك و إ ل ى مولاي ماجد ما أ وقلت يا عدتي في كل ن ا ئ ب ة يا من عليه بكشف الضر أ ع ت م د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 إ ل ي ك يا خير من مدت إ ل ي ه يد فلا تردنها يا رب خائبه ة فلا ت ر د ن ا يا رب خائبة رب فبحر جودك يروي كل من يردون يردو. سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين